شرهت عتب طوحتها سامرية وناتقه والليل هم نهجة شرهت عتب طوحتها سامرية وناتقه والليل هم نهجة كم شلتها نخوه طيب وحامية وانصوبت به لا وفي وحسب ان الأوادم وفية وانا عرف ان الجود وطيب نوماس لين انتفضت بطعنتين خفية من ناس ما كنت اعتبرهم من الناس جتني سهم الغدر منهم هدية وانا تصبر وطرد الياس بالياس يا, يا ما ويا ما حولها عليا بعض الأواد ما بها ذرة حسان شرحت عتم سامريا سامرية وأنا تقوى الليلها كم شلتها نخوه طيب وحامية وانصوفتني قلت لا, لا بأس لا بأس نظراتهم ترميسهما المنية وبصمتهم يحيون الأحزاني عرأس يجون واحد بس بالفنينية واجيلهم صافيلة والبال محتاس هذا ونيدني عليهم ندية وبصدق شايلهم على العين والرأس وشلون جل لو جيتهم بالخطيئة والله ما سلم منهم برد الأنفاس أحاول أنسى والمواجع طرية وأقول يمكن كنت أنا حساس تحاولوني والنوايا رديئة يا شينها لجت لك من أقرب الناس أحاول أنسى والمواجهة طرية وأقول يمكن كنت أنا حساس تحاولوني والنوايا رديئة كاشينها لاجت لك من أقرب الناس شرهت عتب طوحتها سامرية وناتقه والليل هم منه جاس عتب طوحتها سامرية وناتقه والليل هم جاس كم شلتها نخوه طيبو, طيبو قل صوبت می گلت لا بأس لا بأس